ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ت س ج ي ل ا الأقصى ا ت ل إ س ل ا م ي ة تقدم نداءات نداء نداء ض ل ك ل ل ق ل و ب ب ش ا ئ ر تحد ا ل ن ف و س ل ت ش ا م ي ه نداءات للمقصرين والمذنبين نداءات للمحسنين والمفرطين نداءات للمجتهدين والمبتعدين ندا ندا انها نداءات لكل المسلمين من ا م ن ة شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس و ب ي ن ا ت م من الهدى والفرقان هل أ ح س ن الصيام من واخطر على الحرام عند غروب الشمس يلا لا علينا يذل وبيض مني صايم أحمر يا أخوي لا أرجل لن عطلنا قبل المغرب الله الله الذكر والمناجاة الفست والمعاناة بتاع بالليل سجار ما برامج تفيدوا بتاع أحمر أحمر وتقتربون تتعدون عن من سمحت كم بذح آه شوف بل مختير ما هكذا تورد ا ل إ ب ل أ ي ه ا المسلمون والمسلمات أ ن ت خط عني الحين بشغل ا ل أ ق و ل ل ك ودي ع بجروح و ل كان بسافر برمضان انبسط و استانس بلدان جعلت مني موسما للسهر على البحار وفي ا ل م م ت ز ه ا ت بالله عليكم هل احسن الصيام عن ولم الى كل أ و ل ئ ك أ ق و ل له سلوا عني أ ه ل القيام منكم سلوا عني أ ه ل الدموع وهم فيكم سلوا عني التائبين سلوا عني الراجعين ويوم ا ل ق ي ا م ة وحسرته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك、آه. اللهم اختم لنا شهر رمضان ب ر ض و ا ن ه باغي الخير العميم وفضله أ ق ب ل فربك يجزل ا ل إ غ د ا ق أ ق ب ل ب ت و ب ة صادق تمحو بها ران القلوب وتكسب ا ل إ ع ت ا نداءات رمضان شهر الصيام أ ت ي ت ن ي فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أ ش ك و ا ل ص ب ا ب ة والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا نداءات تنقلها لكم تسجيلات ا ل أ ق ص ى ا ل إ س ل ا م ي ة لفضيلة الشيخ محمد بقن الشهراني الحمد ش ي خ م بقن ا لله ش ه ر ا ا ن ح م د ل ل الذي خلق فسوى وقدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذ ر ة في ا ل أ ر ض ولا في السماء أ ش ك ر ه على نعم ت ت ر ى و آ ل ا ء لا أ د ر ك لها حصرا و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له الحكيم في صنعه العليم بخلقه و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أ ت ا ه اليقين صلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أ ز و ا ج ه و آ ل بيته المطهرين وصحابته الكرام السابقين ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م ا بعد السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته و أ س ا ل الله جل وعلا كما جمعني واياكم في هذا المكان ان يجمعني واياكم تحت ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آ م ي ن قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله والروح فيك وديعه اودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل ف ع ل م والنهار كلاهما أ ن ف ا س ن ا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يذهب تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب نداءات رمضان نداءات رمضان إ ن ه ا نداءات ط ا ع ة و إ ي م ا ن نداءات توكل و إ ح س ا ن نداءات تدعو للنعيم والرضوان والعفو والغفران نداءات لكل المسلمين نداءات للمقصرين والمذنبين نداءات للمحسنين والمفرطين نداءات للمجتهدين والمبتعدين إ ن ه ا نداءات لكل المسلمين للرجال والنساء للشباب والشيب نداءات أ س أ ل الله أ ن ينفع بها ويهدي ويصلح بها اللهم آ م ي ن نداءات رمضان نداءات رمضان أ ص و غ ه ا وقد اشتقت لرمضان كتبتها و أ ن ا متلهف ل ش ه ر ا ل ق ر آ ن وها انا ذا أ ل ق ي ه ا و أ س أ ل الله أ ن يبلغنا رمضان ويعفو عنا في رمضان ويتوب علينا ويهدينا فيه ويهدي بنا ويصلحنا ويصلح بنا ز ا د ا ل جروحي وزاد الضر في جسدي يا رب فارحم ف أ ن ت الواحد ا ل أ ح د ارحم أ ي ا رب من ناجاك في وجل مستسلما قد دعاك اليوم خوف غد رمضان ينادينا رمضان ينادينا معشر المؤمنين والمؤمنات يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر اقصد يقول عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره رضي الله عنه الصحيح اذا كان اول ليله من رمضان صفدت الشياطين ومرده الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب إذا كان أول ليلة من رمضان وفتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة فلم يغلب منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أ ق ص د ولله عتقاء من النار وذلك كل ل ي ل ة ولله ولله عتقاء من النار وذلك كل ل ي ل ة أ ي ه ا المسلمون أ ي ت ه ا المسلمات أ ي ه ا المسلمون والمسلمات في كل بقاع الدنيا أ ق ب ل و ا فقد حل عليكم شهر تغفر فيه الذنوب وتمحى فيه المعاصي كفاكم أ ي ه ا الناس تضييعا ل ل أ و ق ا ت في كل زمان و خ ا ص ة في رمضان تضيع أ و ق ا ت ن ا في ليلنا ونهارنا كل يوم بل في كل س ا ع ة تقريبا إ ل ا من شاء الله منا فهل تضيع أ ي ض ا في رمضان هل تضيع ايضا في رمضان رمضان ينادي فهل من مجيب رمضان ينادي فهل من مجيب ساعاتي احب الساعات إ ل ى الله أ و ق ا ت ي م ت ع ا ل أ و ق ا ت للموحدين و أ ث ق ل ه ا على المنافقين كم تضيعون أ ي ه ا الناس هذه الساعات فيا كم تهجرون كتاب الله وتكسلون عن ذكر الله فيا كم تبتعدون عن الذكر و ا ل م ن ا ج ا ة وتقتربون من برامج الفسق و ا ل م ع ا ن ا ة لماذا أ ي ه ا المسلمون لماذا أ ن س ت شهر ا ل ق ر آ ن الست شهر ا ل ر ح م ة والغفران والله و أ ي م الله ل ت س أ ل ن عني يوم لا ينفع مال ولا بنون لا تزولا ق د م عبد يوم ا ل ق ي ا م ة حتى ي س أ ل عن خمس عمره فيما أ ف ن ا ه شبابه فيما أ ب ل ا ه ماله من أ ي ن اكتسبه وفيما أ ن ف ق ه ماذا عمل بما علم حديث صح عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام رمضان يناديكم أ ي ه ا المؤمنون والمؤمنات رمضان يناديكم ف أ ج ي ب و ا أ م ا كفاكم ت ض ي ع ا ل ل أ و ق ا ت في غيري من الشهور فتضيعون أ و ق ا ت ك م حتى ف ي أ ن ا رمضان لا يحلو اللهو واللعب مثلما يحلو لكم في رمضان إ ل ا عند قليل منكم بارك الله فيكم غالب الناس غالب الناس لا تحلو لهم جلسات التلفاز إ ل ا في أ ن ا رمضان بلدان جعلت مني موسما ل ش ر ف الشيش والدخان وبلدان جعلت مني موسما للسهر على البحار وفي المنتزهات شباب لا تحلو لهم الدورات ا ل ر ي ا ض ي ة إ ل ا في شهر الرضوان ونساء وزعوا دوريات الزيارات من بيت إ ل ى بيت من أ و ل ل ي ل ة فيا إ ل ى آ خ ر ل ي ل ة و ك أ ن ه ن لم يضعن ن ه ا ر في الطبخ وصنع الحلويات ما هكذا تورد ا ل إ ب ل أ ي ه ا المسلمون والمسلمات لست أ ن ا من تضيعون أ و ق ا ت ك م فيا لست أ ن ا من خصصني الله للماكل ب أ ن و ا ع ه ا والمشارب في أ ص ن ا ف ه ا لست أ ن ا من تضيعون ليلي بالضحك ونهاري بالنوم والكسل أ ن ا رمضان أ ن ا رمضان أ ل ا تعقلون أ ف ق ه ت م ما معنى رمضان سلوا عني أ ه ل القيام منكم سلوا عني أ ه ل الدموع وهم فيكم سلوا عني التائبين سلوا عني الراجعين سلوا عني النادمين أ ن ا رمضان ا ل م غ ف ر ة أ ف ل ا تعقلون أ ن ا رمضان ا ل ت و ب ة أ ف ل ا تتوبون وتستغفرون رسولكم حبيبكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصعد المنبر ويؤمن فيقول آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن يا رسول الله يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا رسول الله ع ل ا م ة أ م ن يا رسول الله فما كان منه إ ل ا أ ن يقول جاءني جبريل فقال من أ د ر ك رمضان فلم يغفر له فدخل النار ف أ ب ع د ه الله قل آ م ي ن فقلت آ م ي ن يا من تسمعونني قولوا أ س ت غ ف ر ا ل ل ه قولوا أ س ت غ ف ر ا ل ل ه قولوا أ س ت غ ف ر ا ل ل ه الان آ ن ل آ قولوها معي أ س ت غ ف ر الله رددوا معي كرروا معي قبل فوات ا ل أ و ا ن رددوا معي ما أ ق و ل اللهم أ ن ت ربنا اللهم أ ن ت ربنا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك مستطعنا نعود بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فغفر لنا ف إ ن ه لا يغفر الذنوب إ ل ا أ ن ت إ ن ه سيد الاستغفار فكرروه أ ي ه ا المؤمنون والمؤمنات استغفر الله استغفر الله حتى إ ن ظننت أ ن ك من المستغفرين فاستغفر الله استغفر الله فقد قال الله جل في علاه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون استغفر الله وما يغفر الذنوب إ ل ا الله يا من أ ذ ن ب يا من قصرت هانذا أ ا يا من أ ذ ن ب ت يا من قصرت هانذا أ ا رمضان أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله أ ف ل ا يتوبون إ ل ى الله ويستغفرون والله غفور رحيم من أ ك ث ر ت على نفسك من الخطايا وما يعمل سوء او يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فرصتكم ا ل آ ن فرصتكم ا ل آ ن نعم فرصتكم فيا انا رمضان أ ل س ت م تسهرون وتتسحرون أ ل س ت م تسهرون وتتسحرون لا تنسوا حينها كلمتين سنها لكم ربكم في ذلكم الوقت أ س ت غ ف ر الله قلها عند السحر قلها عند السحر قلها من قلب قد أ ي ق ن بها والمستغفرين ب ا ل أ س ح ا ر والمستغفرين ب ا ل أ س ح ا ر طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب اللهم إ ن ا نستغفرك ونتوب إ ل ي ك يا رب تب علينا يا رب نستغفرك نستغفرك نستغفرك نستغفرك فاغفر لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م قم في الدجى يا ايها المتعبد ت ى متى فوق ا ل أ س ر ه ترقد قم وادع مولاك الذي خلق ا ل د ج ا والصبح وامضي فقد دعاك المسجد واستغفر الله العظيم ب ذ ل ة واطلب رضاه فجوده لا ي م ث ذ واندم على ما فات وادب ما مضى ب ا ل أ م س واذكر ما يجيء به الغد واضرع وقل يا رب, واضرع وقل يا رب واطرع وقل يا رب عفوك إنني انني من دون عفوك ليس لي ما يعضد لي أ أسفاً, اسفا على عمري الذي ضيعته تحت الذنوب وانت فوقي ترصد يا رب يا رب يا رب ه م لي ت و ب ة أ ق ض ي بها دينا علي به جلالك يشهد أ ن ت الخبير بحال عبدك إ ن ه بسلاسل ل و ز ر الثقيل مقيد نداءات رمضان رمضان ينادي فهل من مجيب نعم إ ن ه يناديكم أ ي ه ا المصلون يا من تركعون وتسجدون احمدوا الله تعالى أ ن هداكم لهذا وما كنتم لتهتدوا لولا أ ن هداكم الله فقولوا ا ل آ ن الحمد لله غيركم يسمع النداء ولا يجيب و أ ن ت م ولله الحمد تجيبون فاللهم لك الحمد ولكن كيف هي صلاتكم كيف هو قيامكم أ ي ن أ ن ت م من قول نبيكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي رمضان يناديكم معشر المسلمين و ي س أ ل ك م كيف هي صلاتكم كيف هو خشوعكم أ م ا آ ن ا ل أ و ا ن لتصلوا في رمضان كما كان يصلي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيكون ذلك دابكم بعد رمضان عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال كما في المتفق على صحته إ ن ي لا آ ل و ان أ ص ل ي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت كان أ ن س يصنع شيئا لا أ ر ا ك م تصنعونه كان إ ذ ا رفع ر أ س ه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي و إ ذ ا رفع ر أ س ه من ا ل س ج د ة مكث حتى يقول القائل قد نسي يا الله يا الله من منا إ ذ ا قال سمع الله لمن حمده ظن من وراءه أ ن ه ينسى أ ن ه يسهى من منا إ ذ ا رفع من ا ل س ج د ة فقال الله أ ك ب ر جلس يدعو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني رب اغفر, رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حتى يظن الناس أ ن ه قد س ه ى ونسي هكذا كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي جلس أ ن س بن مالك رضي الله عنه يوما مع التابعين فبكى وهو بدمشق والحديث عند البخاري قيل له ما يبكيك ما تظنون أ ن س ا بكى من أ ج ل ه قال لا أ ع ر ف شيئا مما أ د ر ك ت إ ل ا هذه ا ل ص ل ا ة وهذه الصلاه قد ض ي ع ة ماذا لو أ ت ي ت و ر أ ي ت ن ا يا أ ن س ما عساك تقول عن صلاتنا إ ل ا من شاء الله منا جاء عند البخاري أ ي ض ا أ ن أ ن س ا رضي الله عنه قال ما أ ع ر ف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فالصلاه ف ص ل ا قال أ ل ي س قد صنعتم فيها ما صنعتم يا الله وهم التابعون فكيف بنا نحن ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة أ ل ي س قد صنعتم فيها ما صنعتم صلوا أ ي ه ا الناس كما كان يصلي رسولكم وحبيبكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هكذا هكذا ينادينا رمضان هكذا يعلمنا ويربينا رمضان ينادينا لنقوم الليل ونتدرب عليه نصلي التراويح بخشوع و إ خ ب ا ت ويقين تدمع في الصلوات عيوننا تخشع في الركعات قلوبنا نخبت لربنا نقترب من العظيم بسجودنا ينادينا رمضان لنراوح بين أ ر ج ل ن ا ونحيي ليلنا بذكر ربنا ينادينا رمضان لنكون مثل سلفنا رحمهم الله مثلهم في قيامهم وذكرهم مثلهم في أ د ب ه م مع الله جل في علاه قال خ ص ي ف رحمه الله ر أ ي ت سعيد بن جبير يصلي ركعتين خلف المقام قبل ص ل ا ة الصبح فصليت إ ل ى جنبه و س أ ل ت ه عن آ ي ة فلم يجبني أ ت ع ل م و ن لماذا لم يجب سعيد خصيفا رحمهما الله إ ن ه ا ل أ د ب مع الله قال خصيف فلما صلى الصبح قال إ ذ ا طلع الفجر فلا تتكلم إ ل ا بذكر الله حتى تصلي الصبح يا الله يا الله ف أ ي ن الذين يعصون الله في هذه ا ل أ و ق ا ت أ ل ا يرون كيف كان هؤلاء يتادبون مع الله كانوا يقومون في رمضان قيام المودعين للدنيا المقبلين على ا ل آ خ ر ة فلما فعلوا ذلك سهل القيام عليهم في غير رمضان يقول يحيى بن عبد الرحمن رحمه الله سمعت سعيد بن جبير يردد هذه ا ل آ ي ة أ م ت ا ز اليوم أ ي ه ا المجرمون حتى أ ص ب ح يا الله هذه ف خ ر ي ة بنت عثمان ا ل ب ص ر ي ة رحمها الله تركت ا ل أ م و ا ل والذهب وهاجرت إ ل ى بيت المقدس و أ ق ا م ت فيه أ ر ب ع ي ن عاما أ ت ع ل م و ن كيف كان حالها كانت تقف الليل كله عند باب المسجد ا ل أ ق ص ى تصلي حتى إ ذ ا فتح الباب كانت أ و ل داخل و آ خ ر خارج يا الله كيف كانت حياتهم لله در رجال ونساء تسابقوا للخيرات وما ناموا عن التلذذ بذكر رب البريات أ ي ه ا المصلي صل في رمضان ص ل ا ة الخاشعين ص ل ا ة من ت ي ق ن أ ن ه بين يدي ملك عظيم كبير ا ل ج ن ة عن يمينك النار عن شمالك الصراط بين يديك ملك الموت فوق ر أ س ك ينتظر سلامك من صلاتك ف أ ح س ن في صلاتك أ خ ي اخي وحبيبي خذ وصيه بن عبد البر رحمه الله في ا ل ح ل ي ة في المجلد العاشر في ا ل ص ح ي ف ة الخمسين حيث قال اصرف أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء إ ل ى أ ر ب ع ة مواضع وخذ ا ل ج ن ة أ ل س ت تريد ا ل ج ن ة أ ل س ت تريدين ا ل ج ن ة أ ي ه ا المسلمون اصرفوا أ ر ب ع ة أ ش ي ا ء إ ل ى أ ر ب ع ة مواضع وخذوا ا ل ج ن ة ما هي ا ب ن عبد البر قال النوم إ ل ى القبر و ا ل ر ا ح ة إ ل ى الصراط والفخر إ ل ى الميزان والشهوات إ ل ى ا ل ج ن ة اللهم اشفنا بقليل النوم و أ ر ح ن ا بالذكر واجعل فخرنا بالحسنات والقربات واحفظ قلوبنا من الشهوات والشبهات يا رب العالمين اللهم آ م ي ن قولوا آ م ي ن اللهم آ م ي ن رمضان ينادي فهل من مجيد هل من مجيد ينادي كل صائم ينادي كل من منع نفسه الماكل والمشارب من أ ج ل الله يخبرنا رمضان أ ن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى بالسند الصحيح كما عند أ ح م د أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم ج ن ة يستجن به العبد من النار يا صائم يا صائم إ ن صيامك حف لك من النار إ ن أ ن ت أ ح س ن ت الصيام صيامك ج ن ة لك من النار إ ن أ ن ت أ ح س ن ت الصيام صيامك يشفع لك عند مولاك إ ن أ ن ت أ ح س ن ت الصيام روى ا ل إ م ا م أ ح م د والحاكم بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال الصيام و ا ل ق ر آ ن يشفعان للعبد يوم ا ل ق ي ا م ة يقول الصيام أ ي رب ي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول ا ل ق ر آ ن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان بالله عليكم بالله عليكم يا من تسمعون هل أ ح س ن الصيام من صام عن الحلال بالنهار و أ ف ط ر على الحرام عند غروب الشمس بالله عليكم هل أ ح س ن الصيام من أ ج ا ع بطنه و أ ع ط ش نفسه و أ ش ب ع أ ذ ن ه بالغناء ولسانه بالكذب و ا ل غ ي ب ة والشذف و ا ل س ب وعينه بالكاسيات العاريات بالله عليكم بالله عليكم هل أ ح س ن الصيام من يتسحر بالدخان ويتناول المسكر ويعكف على الخطايا بالله عليكم هل أ ح س ن الصيام من نام عن الصلوات و خلا بالمحرمات و لم يتسابق لكسب الحسنات يا صائم يا صائم إ ن لك د ع و ة م ج ا ب ة عند فطرك فادع الله أ ن يصلح ضال ل ل م س ل م ي ن اللهم آ م ي ن عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن للصائم عند فطره د ع و ة لا ترد يا الله يا الله إ ن للصائم عند فطره د ع و ة لا ترد ارفع يديك لله و ا س ق ل ه أ ن ينصر اخواننا المسلمين في بقاع ا ل أ ر ض ارفع يديك لله قبيل فطرك وناج مولاك واخشع واخطع وقل يا رب يا رب إ ذ ا ذكرت خطيئتي ضاقت علي ا ل أ ر ض برحبها و إ ذ ا ذكرت رحمتك ارتد إ ل ي نفسي وتاقت الروح لربها يا رب يا رب يا رب أ ت ي ت أ ط ب ا ء الدنيا ل ي د ا و لي خطيئتي فكلهم عليك يدلني يا من تفرد به المتفردون في الخلاوات يا من لعظمته سبحت الحيتان له في البحار الزاخرات يا من ل ج ل ا ل ه ا س طفل أ م و ا ج ا ل م ت ل ا ا ط م ت يامن س ج د ل ه ا ليلو ل ض و ء ا ل نهار يامن سبحانو ر ا ل ش م س والقمر ا ل نوار يامن كل شيء عنده بمقدار سبحانك يا رب ما أ ض ي ق الطريق على من لم تكن دليلا سبحانك يا رب ما أ و ح ش السبيل لمن لم تكن أ ن ي س ة سبحانك ما أ ج م ل دقائق ا ل خ ل و ة معك يا الله سئل يحيى بن معاذ ما العباده ما العباده ا قال حرفه حانوتها ا ل خ ل و ة وربحها ا ل ج ن ة حرفه حانوتها ا ل خ ل و ة وربحها ا ل ج ن ة وما زال رمضان ينادي ما زال ينادي نعم إ ن ه يناديكم أ ن ت م يا أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل يا أ ص ح ا ب التجارات والعقارات بارك الله لكم فيما رزقكم و أ ع ط ا ك م وزادكم و أ ط ع م ك م الحلال و أ ب ع د ك م عن الحرام هنيئا لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق ا ل أ م ي ن مع النبيين والصديقين والشهداء اسناده جيد كما قال ابن ت ي م ي ة رحمه الله وفي ر و ا ي ة جود اسنادها ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في الصحيحه التاجر ا ل أ م ي ن الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم ا ل ق ي ا م ة ولكن يا معشر التجار يا معشر التجار يا معشر التجار هانذا أ ا أ ن ا رمضان أ ن ا شهر الجود والكرم أ ن ا شهر العطاء والفضل كان رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في اجود بالخير من الريح ا ل م ر س ل ة أ ي ن الصدقات أ ي ن الكرم يا كرماء أ ي ن اطعام الطعام يا شبعاء ما أ ل ذ ا ل م أ ك و ل ا ت التي ت أ ك ل و ن ه ا عند فطركم ب أ ر ك الله لكم فيها ما أ ك ث ر المشروبات التي تتنعمون بها بعد فطركم متعكم الله بها والله إ ن من المسلمين من لا يجدون ت م ر ة يتغذون بها من فقرهم و ح ا ج ت ه والله إ ن من اليتامى و ا ل أ ر ا م ل من ينتظر إ ف ط ا ر ه م ن أ م ث ا ل ك م ف أ غ ي ث و ه م ا غ ي ث ه م بشيء من أ م و ا ل ك م هديئا ه د ي ا لمن وجد يوم ا ل ق ي ا م ة ص د ق ة أ خ ر ج ه ا في الدنيا لوجه الله جل في علاه والله لا يريد بها رياء ولا س م ع ة والله لا يريد منها ثناء ولا جزاء ولا شكورا إ ن م ا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا تجار يا تجار يا أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل أ ق ر ض و ا ربكم أ ق ر ض و ا الله و أ ي م الله إ ن ك م لا تقرضون فقيرا ولا مماطلا ح ا ش ا بل تقرضون ملك الملوك الغني عنكم وعن أ م و ا ل ك م سبحانه وتعالى علم أ ن النفوس في أ ص ل ه ا السحر وحب المال فلم يقل لها أ ن ف ق ي لله بل قال أ ق ر ض و ا الله أ ق ر ض و ا من يرد الدرهم ب س ب ع م ا ئ ة أ ق ر ض و ا من يربي الصدقات عنده أ ق ر ض و ا حبيبكم أ خ ر ج و ا من أ ج ل ربكم ما دا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة قل أ ن ا أ ن ا يا رب أ ن ا الذي يفرض ربي ومولاي يا رب يا رب ما جزاء المتصدقين والمتصدقات ي اعد رب ما جزاء المتصدقين والمتصدقات جزاء أ الله لهم م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما قدم لنفسك الخير لا تبخل على نفسك و أ ي م الله لتجدنه أ م ا م ك يوم تتمنى فيه ذ ر ة الخير في ذلك اليوم وما ت ق د م و ن أ ن ف س ك م من خير تجدوه أ ي تجدوه عند الله هو خيرا هو خيرا و أ ع ظ م أ ج ر ا من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه ما نقصت ص د ق ة من مال ما نقصت صدقة من مال نقصت صدقة يا متصدق أ ب ش ر بحديث ع ق ب ة بن عامر رضي الله عنه الصحيح عند أ ح م د قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل م ر ئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس يا الله خرج الطبراني بسند جوده ا ل أ ل ب ا ن ي في الصحيحه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه أ ي ض ا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن ا ل ص د ق ة اسمع يا تاجر اسمع يا صاحب المال اسمعي ا ص ا ح ب ة الذهب اسمعوا جميعا هذا الحديث إ ن ا ل ص د ق ة لتطفئ عن أهلها حر القبور عن وإنما حر يا س ت ظ ل ل م م يوم ؤ ن الله ق ي في ا م ة ظ ص د ق ت يا الله يا الله ريال ع ش ر ة م ئ ة دنيه درهم دينار دولار أ ن ف ق ه من أ ج ل الله يطفئ عليك حر القبور وتجده يوم ظلا لك ل ا قال ي م يوم ة يوم ظل ظل الله ظ إ ا ا ظل ل ل ج لن في علاه وما أ به الله قال الله قال لن, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سمع أ ب و ط ل ح ة رضي الله عنه هذه ا ل آ ي ة وكان رضي الله عنه أ ك ث ر ا ل أ ن ص ا ر ب ا ل م د ي ن ة مالا من نخل وكان أ ح ب أ م و ا ل ه إ ل ي ه برحاء وما برحاء إ ن ه ا اسم ل ح د ي ق ة من نخل كانت له رضي الله عنه ذهب أ ب و ط ر ح ة للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال يا رسول الله صلوا عليه اللهم صل ِّ وسلم عليك يا رسول الله قال يا رسول الله يا رسول الله إ ن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي برحاء وانها صدقه ارجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله فقال عليه الصلاه والسلام بخن ذا كمال رابح رواه البخاري ومسلم وانت يا هذا أ ن ت يا هذا ا ل آ ن بعدما سمعت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ت ح ف و ن قل يا رب هذا أ ح ب أ م و ا ل ي إ ل ي ك ادفعها من أ ج ل ك أ ر ج و بها برها عندك يوم ا ل ق ي ا م ة يا رب يا مسلم هلا هل ل سترت عن نفسك النار ولو بشق سمره عند البخاري ومسلم حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أ ن يستتر من النار ولو بشق ث م ر ه فليفعل عبد الله عبد الله ادفع مالك بيدك للمسكين وادع ربك و ن ا ج ه بقلبك ودموع عينك والصدقه بين يديك سبحانك سبحانك سبحانك يا من اشتغل قلبي بحبه ويا من اشتغل لساني بذكره سبحانك سبحانك يا ذا الجلال والجمال والكمال يا رب يا رب هذه صدقتي لوجهك أ ن ف ق ه ا فزينني في خلقك بطاعتك وحسني لديك بحسن خدمتك أ ن ت خير معبود أ ن ت خير معبود أ ن ت خير مشكور وخير محمود يا رب يا رب كم من ذي كرب عظيم قد فرجت عنه ك ر ب ة ففرج عني بصدقتي كربي كم من ذي ضر كبير قد ك ش ف ت له ض ر ة ف ا ك ش ف لي ضري يا عالما بما في نفسي يا رحيم يا رحيم يا كريم يا رب العالمين وما زال رمضان ينادي يناديكم معشر النساء نعم أ ن ت ن أ ن ت ن أ ن ت ن النساء لماذا لماذا تضيعن ا ل أ و ق ا ت خ ا ص ة في رمضان كم ختمت يا أ م ة الله في رمضان الماضي كتاب الله كم ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن من رمضان الذي مضى إ ل ى هذا الذي أ ت ى ولا م ر ة لماذا م ر ة أ و مرتين لماذا أ ل س ت تريدين ا ل ج ن ة أ ل س ت ا ل م ح ب ة لله كفاكي بالله عليك كفاكي بالله عليك كفاكي ت ض ي ع ا ل ل أ و ق ا ت كفاكي نظرا في التلفاز والمجلات كفاكي نوما عن الطاعات كم خصصت لي أ ن ا رمضان من وقتك كبدلت من اجل الله تعالى في انا شهر المغفره والرضوان جزاك الله خيرا على ما تبذلين من جهد في اعداد ا ل م آ ك ل والمشارق ان كنت زوجه فهو بر بزوجك فاحتسبيه عند الله وان كنت فتاه فهو بر بوالديك واهلك فاحتسبيه عند الله ولكن ولكن هل تعمت ل أ ك و ن شهرا ل ل أ ك ل والشرب فحسب ماذا عن ليلك ماذا عن التراويح والقيام ماذا عن السهر على الذكر والدعاء أ ي ت ه ا ا ل م ؤ م ن ة إ ي ا ك أ ن أ ف و ت ك فنهاري صيام وليلي قيام وفي الصحيح يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه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 أ ح ي ا الليل و أ ي ق ظ أ ه ل ه وجد وشد المئزر أ ل ا فاقتدوا بنبيكم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وجدوا في ط ا ع ة ربكم فلا تعلمون أ ت د ر ك و ن هذه الليالي بعد عامكم هذا أ م لا ليالي فيها كل الخير والنعيم فيها ل ي ل ة القدر خير والله من أ ل ف شهر ل ي ل ة م ب ا ر ك ة ليلة مباركة, ليلة مباركة. فيها يفرق كل أ م ر حكيم من قامها إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قوموها وصوموا نهارها اعتكفوا من أ ج ل الله اعتكفوا من أ ج ل الله انقطعوا عن الخلائق ب خ د م ة الخالق جل في علاه تدركون حينها ل ي ل ة القدر وما أ د ر ا ك م ما علامات ل ي ل ة القدر بها أ خ ت م هذه ا ل م ح ا ض ر ة هذه ا ل ل ي ل ة صح فيها علامات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أ ج د والله أ ع ل م إ ل ا أ ر ب ع علامات هي ا ل ص ح ي ح ة و أ م ا غيرها فلا يصح فيها حديث أ م ا ا ل ع ل ا م ة ا ل أ و ل ى أ ن ه ا ل ي ل ة تكون لا ح ا ر ة ولا ب ا ر د ة و ا ل ث ا ن ي ة أ ن ه ا ل ي ل ة و ض ي ئ ة م ض ي ئ ة و ا ل ث ا ل ث ة ر ا ح ة يجدها العبد من ا ل م ل ا ئ ك ة التي تتنزل في تلك ا ل ل ي ل ة و ا ل ر ا ب ع ة بعد تلك ا ل ل ي ل ة الا وهي شمس تخرج في نهار ذلك اليوم من غير شعاع أ م ا أ د ل ه ذلك يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل ي ل ة القدر ل ي ل ة ط ل ق ة لا ح ا ر ة ولا ب ا ر د ة تصبح الشمس يومها حمراء ض ع ي ف ة رواه ابن خ ز ي م ة وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ي كنت أ ر ي ت ل ي ل ة القدر ثم نسيتها وهي في العشر ا ل أ و ا خ ر هي ط ل ق ة ب ل د ة لا ح ا ر ة ولا ب ا ر د ة ك أ ن فيها قمرا يفضح كواكبها لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها رواه ابن حبان ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تلك ا ل ل ي ل ة أ ك ث ر في ا ل أ ر ض من عدد الحصى رواه ابن خ ز ي م ة وحسن اسناده ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله ويقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا ر ا ت ه ا أ ن تطلع الشمس في ص ب ي ح ة يومها بيضاء لا شعاع لها رواه ا ل إ م ا م مسلم يعني تطلع في اليوم الذي يليها وتلك ا ل ع ل ا م ة هي بشاره لمن قام تلك ا ل ل ي ل ة ل أ ن ه ا تكون بعد انقضاء ل ي ل ة القدر لا قبلها وهناك علامات أ خ ر لكنها لا تثبت مثل أ ن ه ا لا ت ن ب ح فيها الكلاب ولا يرمى فيها بنجم أ و ينزل فيها المطر فهذا لا يصح أ ن ه ا من علاماتها والله تعالى أ ع ل م وتقبل ل ا ن أن س و ا ت و و الأواخر اللهم إنك عفو ل العشر اللهم ا في كريم إنك ت ح ا ع فاعفو عنا العالمين عفو عني وعن السامعين والمؤمنين أجمعين اللهم آمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى ف و والمؤمنين وصلى وسلم وصحبه وسلم يا اللهم اللهم الله سيدنا آمين رب آله محمد تحيات س ل الكثير ي يومنا إلى وتقبلوا ت إ خ و ا ن ك م في تسجيلات ا ل أ ق ص ى ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل ر ي ا ض تليفاكس صفر واحد اثنان ثلاثه سبعه اربعه اربعه خمسه سبعه صندوق البريد واحد اثنان ثلاثه سبعه صفر اربعه الرمز البريدي احد عشر الفا وسبع مئه واحد وخمس علما ب أ ن جميع الحقوق م ح ف و ظ ة وللاستفسار والتوزيع الخيري جوال 055 4258 سبعة سبعة ثمانية و تسجيلات ق ب ل و ا جميعا تحية من م تحية ن ه د الصوت أحمد فاروق صدر حديثا بسم الله الرحمن الرحيم صدر ت أحمد بسم س ا ل أ ق ص ى ا ل إ س ل ا م ي ه تقدم تلك النهى، تلك تلك الدجاب بهائه، تلك الطحى، تلك الطحى، تلك التقى النهى القلائد والحلا الدجا الضحى الضحى ببهائه فاطمه ة سيرتها تجيدنا و ا ص ا ف ه ا تحدثنا و أ ي ا ا م ه تخبرنا لماذا فاطمه, لماذا فاطمة؟ انها فاطمة د ي ن ة ت ا ئ ب ة ق ا ن ع ة شاكره م ؤ م ن ة ع ا ب د ة م ط ي ع ة لربها خ ي ر ة صابرة قيعة لزوجها انها ف ا ط م ة ر ب ه ا أ ب و ه ا فكان الفتاة الصالحة و ا ل د ا ع ي ة ا ل م س ل ح ة لم ت ت ج ا و ز العاشرة و ح ر ق ة الدفاع عن دينها و أ ب ي ه ا تعيش بين جنبيه ا الهم هو الهم فانبعث أ ش ق القوم وجاء بثلاجزون فوضعه على ظهر أبيه حتى ج ا ء ت فطرحته فاطمة ظهره عن أ ص ي ب ف ي المعركة ر ب ه ا أ ب و ه ا فكان ا ل ع ر و س ة الزاهده كيف كان عرسك كان صداقها من النار و كم من الذهب و الفضه و الجواهر قال أ ب و ه اعطها أ شيئا أ ي شيء قال ما عندي ما عندي؟ واين ذرك الحطبي فلا اله الا الله ت ل د ج ى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك التقى تلك النهى تلك القلائد والحلى تلك د ج ى ببهائه تلك الضحى تلك الضحى تلك الدجى ببهائه البحا تلك الضحى تلك الاصيل وشمسه, وشمسه ترخي العنان على المدى, على المدى تلك الفضائل جمعت ا بل للفضائل محتوى ا ل ز و ج ة القانعه لا بل لابد, بل لابد أ ن تضعنا ح ف ل ة لا ت ن س ى وبقي النساء عوانس في البوق ل ا ز ج ة ا ل اذا ن ي ة إ غطيا روسهما فلت أ ق د ا م ه م ا فيا لله. يا لله. يا لله. يا لله الدروس بذكرها, بذكرها ي س ل المعنى والعناء والعنا تلك النساء و ا ل ص ب ا ا ل ز و ج ة ا ل خ ا د م ة نعم العجل والطحن والغسل وجلب الماء ا ل غ ي ر ة ا ل م ح ت ش م ة تريد أ ن تستر و ه ي على النعش محمولة و س ئ ل ة ما خير للمراه أ ة ف ج أ ل ا ترى الرجال ولا يرونها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي ة ا ل أ و ل ى و أ ق ن ا ل ص ل ا ة فاطمه ة المربية ا ا ل فهل قارنت أ ب ن ا ء ه ا م ر ة برياضي مشهور أ و فنان مغرور ك ل ايسرك أبدا أ أ ن يقول النار وفي يدها س ل س ل ة من نار أبداً أبداً أبداً. فاطمة ح ا ف ظ ة للسن ل م إلا ا و ت د و ك أ ن ه ا و ك ا ل ة أ ن ب ا ء بكت فاسر إ ل ي ه ا حديثا ولما مات أ ب و ه ف ا ط م ة على والدها هل صرخت وقطعت فيها فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمة, فاطمه تلك الدجى ببهائه تلك الضحى تلك, تلك الاصيل وشمسه أنا أريد أن أكون الى كل من تنكبت طريق عزها ومجدها لتعد و إ ل ى ربها إ لتلتزم ى كل من س ا ر في ركب ا ص ا ل ل ح ة ل ت بركبها إ لبنات ى كل من أرادت القدوة والمثل من أرادت بني البشر تقتفي أ ث ر ه ا وتنسج على منوالها إ ل ى ا ل أ م إ ل ى ا ل أ خ ت الى ا ل ز و ج ة إ ل ى ا ل ن ا ب ك م في ر ح ل ة سيرة عطرة مع ل ش خ ص ي ة ف ر ي د ة تعرفون بعدها لماذا ق ا ل موسيقى ا ا فاطح؟ الشيخ محمد بن عبد الله ذ مع محمد فضيلة م سمسميه ل ا إصابا ً ي ا ك الله تفضل تفضل اخوك تفضل تفضل أ ج ل و ي ن اخوك سامي على خبرك قاعد يتابع ح ر ك ة ا ل ب و ر س و ا ل أ س ه م على النت طول اليوم شتقول اي نعم حتى ا ل ص ل ا ة ما يقوم لهلا إ بالحسر يا عصام طيب و ي ن هو الحين نادوا استرح الحين و ن ا د ي ه لك سامي سامي سامي عصام ابيك طيب طيب أ ن ا جاي هلا عصام شلونك خير طابلونك معليش ا كنت أ ر س ل الامر للبنك بس ش و شو مسوي بس على ا ل أ س ه م و ا ل ب و ر ص ة ما بين البنك والنت ماشاء الله نيلك هالدراهم الفلوس أ خ ذ تمويل من البنك علشان أ ق د ر ا ط ق ط ق أ س و ي بيزنس على قدي عسى تمويلك بشكل شرعي واضح ها شرعي مش تقصد ا ي ه شكلك ما تدري عن ا ل و ا ت و يوما فيه ل الله ثم توفى كل نفس مما كسبت وهم لا、يظلمون. سامي سامي تقاه يا أصاب سامي وهم ثم يظلمون توفى كسبت أنت تساهم كل نفس المناسبة على شركات تعرفها شركات وراكم ل ل ا تخبصوا بس وانتظن ا بس ه م ب تكسب ي ي ن خلونك من معهم أكثر المرة يا جماعه ل كبير شوي يمكن تخسر كل شيء إلا إذا لقيت لك بعض المستثمرين متشائمين و ا وفيها وراكم ل جماعة بالمره وزيدك من ا ل ش ر ب ي ت يا عصام سامي قاعد يشتغل باسم غيره بعاد طيب طيب يا ج م ا ع ة وشو نتصرف ا ق ل و ل ي يا اخي خل جزء كبير من استثمارك يما ب ت ج ا ر ة ولا بعقاب ولا ب ص ن ا ع ة ف ي د روحك و ط ن ا ل ب و ر ص ة ه ذ ه نموذج غربي وهي تدور حول الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ما ترى هذه البورصات وشيدهم هبوط بالقلب و ارتفاع للسكر في الدم و اذا ارتفعت ا ل أ س ه م و ل ا ا خ ف ض ه س ك ت ة ق ل ب ي ة و هوس و جنون ترى وباتل تفكير افتح آخر اليوم دنيا وحساب يبينها ثاني يا سامي يا سامي أجل قلبك ونخوك وعقلك للحق أجيب ونخوك والله نور قلبك بنوره نور فؤادك والضلوع واسكب من العين الدموع و ا ت ب على باب ا ل ح ي ا ة يا رب ان للرجوع تسجيلات ا ل أ ق ص ى ا ل إ س ل ا م ي ة تقدم ت د ا و ل ولكن ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد بن عبد الله الهبدان <متحدث> الراعي الرسمي لهذه ا ل م ا د ة م ج م و ع ة الماضي للتطوير والاستثمار الرياض حي الروابي <متحدث> طريق الزبير بن العوام خ د م ة العملاء اثنان صفر ثمانيه سته اربعه سته اربعه قد عدت فقبل ع و د ي غ ر ف ت رايات ا ل ف ض و ر وبكيت ك ا ل غ ي م الذي ما زال هاتانا الحمد ل ل هذه ه ا ل م ا د ة ب ر ع ا ي ة موقع مفكرة <تصفيق> اسلامي ل إ www.islamin.com موقع م إ س ل ا إ خ ب ا ر ي تربوي عني يبرز أ ه م ق ض ا ي ا ا ل أ م ة ا ل م ص ي ر ة أكثر م ن س 2 0 م ل ي و ن ز ي ا ر ة س ن و ي هذه الامه م ا ل ع ا ي ر ي ه ش ب ك ة نور ا ل إ س ل ا م دليلكم إ ل ى عالم ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ا ل س ع ي د ة ش ب ك ة نور ا ل إ س ل ا م مستشاركم الخاص في النواحي ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ت ر ب و ي ة و ا ل ن ف س ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ش ب ك ة نور ا ل إ س ل ا م نافذتكم ل أ ق ب ا ل العالم وقضايا المسلمين ش ب ك ة نور الاسلام إ س ل م تضم كوكبة من العلماء والمكتصين كوكبة نور شبكة ا ل إ عمان موقعكم المفضل على المفضل الانترنت شبكة www.nur.org شبكه نور ا ل إ س ل ا م تستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم في القضايا ا ل ش ر ع ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة على الرقم صفر واحد اثنان ثلاثون ثلاثون تسعه وتسعون قافله ا ل د ا ع ي ا ت المقالات ا ل ه ا د ف و ا ل أ ف ك ا ر ا ل د ع و ي ة و البطاقات ا ل ر ا ئ ع ة و الفلاشات ا ل ج م ي ل ة و ا ل ك ث يسعدنا ر الكثير ي أ خ ت ي ا ل ك ر ي م ة زيارتك لنا والتواصل معنا عبر موقعنا طافلة الداعيات www.dat ب إ ش ر ا ف ف ض ي ل ة الشيخ خالد بن محمد, محمد الراشد, الراشد حفظه الله كيان شيدته ايات المبدعات لقد أ ر ك ا ن ه جهود المتميزات صاحبات الهمم العاليات فانضم إ ل ي ن ا و ا ل ح ق بركب الداعيات ه ذ ه ا ل م د ة ب ر ع ا ة مجمع ا ل ت س ي ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ و ل و أ ك ب ر موقع م ت خ ص ص ف ي ا ل ت س ي ل ا ت ا ل ش ر ي ط ا ل إ س ل ا م ي مجمع ا ل ت س ي ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة نفذتك ا الى عالم ا ل ش ر ي ط ا ل إ س ل ا م ي مجمع ا ل ت س ي ل ا ت ا ل إ س ل ا م ي ة ه د ف ن ا خ د م ة ا ل ش ر ي ط ا ل إ س ل ا م ي www.mujama.net ه ذ ه ا ل م د ة ب ر ع ا ة موقع رمال طيبه للعقار دليلك المفضل للبحث عن ما تريد من عقار في جميع مناطق المملكه ة طيبة موقع رمال ق ع ا ل ل نافذتك ا ل م ف ض ل ة للبيع والشراء وعرض كل ما تملك من عقاراتك ي ل وعرض ا ت بنفسك هذه ا ل م ا د ة ب ر ع ا ي ة منتدى لك في لك ق ر آ ن يحفظ آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار في لك خبرات وتجارب من واقع الفتيات في لك مواهب ثقافات تصاميم مع أ ح ل ى و أ م ت ع الهوايات والكثير الكثير هنا فقط في بكره هذه ا ل م ا د ة ب ر ع ا ي ة ش ب ك ة أ ن ا وسيم لكل ف ت ا ة تبحث عن التميز و ا ل إ ب د ا ع في جو نسائي ا ن ش ب ك ة أ ن ا م س ل م ة منتديات حواريه أ ر و ع الفلاشات أ ح د ث الصوتيات اجمل الرسائل و خلفيات الجوال بطاقات إ ه د ا ف فتاوى ع ص ر ي ة والمزيد المزيد لدى www.w.w. و السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته يا شهر الصيام أ ت ي ت ن ي فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني أ ش ك و الصبابه والهوى يا ويح قلبي لم يزل خفاقا رمضان يا شهر الصيام أ ت ي ت ن ي فوجدتني ولقيتني مشتاقا ولقيتني اشكو الصبابه والهوى يا ويح قلبي لم يزل خ ف ا ق ا قلبي لفقدك يا كريم معذب ودموع عيني ت م ل أ ا ل أ ح د ا ق قلبي لفقدك يا كريم معذب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 م تحسني وسحاب جودك يملا ا ل آ ف ا ق ن د ا ء ا فضلك للقلوب بشائر ت ح د النفوس لتعشق الاشواق رمضان يا شهر الصيام أ ت ي ت ن ي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 ・ろナど